ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين تطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عندهم قاصرات الطرف عين كانهن بيض مكنون واقبل بعضهم فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انني كان لي قرين يقول ااين لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ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 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فتنة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 وإنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَأَغْذُبَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِذْ إِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ ألا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا الي الى يذفون قال اتعبدون ما تنحتون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 إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ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 كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ان هما من عبادنا المؤمنين وان اني سلام من المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلوا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين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 البنين ما, ما لكم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 سبحان الله عَمَّا يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين, بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسلمين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 أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين